إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها واحد، ذكريات الطفولة لا تنسى إثنان، أنا متأسف لأنني لم أسمع كلامك ثلاثة، من واجبات الإيمان محبة الله تعالى أربعة. تخرجنا في الثانوية هذا العام خمسة عندي صديق مخلص في المدرسة ستة غادرت المدينة دون وداع الأصدقاء سبعة الطلاب يذهبون إلى المدرسة مبكرا ثمانية جاء الطالب إلى الصف متأخرا